وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ إِن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 قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني وَعيذُهَا بِكَ وَذُتَهَا مِنَ الشَّيْطان وَج فَتَقََّ لَهَا أَبُّهَا بِقَابُولٍ حَسَنِ وَأَم بَتَهََ بََر حَسَنَ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 يرزق من يشاء بغير حساب